Book 2 Četrdesmit divi īnāni vārbājūn īnāni vārbājūn Pilsētas apskate Zīāratu l-medīnā Zīāratu l-medīnā Vai tirgus sveidienās ir atvērts? هل يفتح السوق ايام الاحد هل يفتح السوق ايام الاحد vai gada هل يفتح المعرض ايام الاثنين هل يفتح المعرض ايام الاثنين vai هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء <تصفيق> هل تفتح حديقة الحيوان ايام الاربعاء هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء ضاي <تصفيق> موزييس هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ Vai هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ ضاي هل ينبغي دفع رسم دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ تيكماكسا إييس كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ bei gruppen هل يوجد تخفيض للمجموعات هل يوجد تخفيض للمجموعات bei هل يوجد تخفيض للأطفال هل يوجد تخفيض للأطفال bei studenten ir هل يوجد تخفيض للطلبه هل يوجد تخفيض للطلاب كستا <تصفيق> اير ما هذا المبنى ما هذا المبنى تيك فيتسا اير هذا المبنى كم عمر هذا المبنى Kas ir cēlis šo ēku? Man bana hādhā mabna Man bana Es interesējos par arhitektūru. Ana muhtamm bilhandasat al marijā. Ana mehtam bilhandasa al-ma'māriyya. Es interesējos par mākslu. Annaā mota mu bil fand. Annaā bil Es interesējos par glezniecību. Annaā mota mu be rasam. berasam.